إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الطالين آمين كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخو كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله نُورًا يَا إِنْ حِسَابُهُ إِلَّا فافتح بيني وبينهم فتحه ونجيه ومن معي من المؤمنين فآجيناه وأنبعه في الفلك المشعون ثم وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ, الله, الله, الله الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَالِينَ لَهُ رَأَيْنَا الظُّلْمَ كل ريع آية تعبثون وتتخذون بصر على علكم وإذا بطلشتم بطشتم be and one